ليك وانجت الظل في معنى الحد ليك وانجت الظل فنون علينا بالجبال فنون علينا بالجبال ويكون لنا وصل لروه على غندم فغيره عيل البلد قلت له وقد مت الاسم قلت له وقد يدرك عندما ما يلا بوزن خطينا Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya ya Allah biha ya Rabb ya khasha اني مهما ناديك يا رب بعبدك بيذبيك يا خاشع اني مهما ناديك ويا ترجلي ثوابك ويا We're <laughs> يا من سر يا سرر القلب حسدني حسدي يا من يا سرر القلب حسدني حسدي كم او بعطيك قد بك كم او بعطيك غفر عني يا رب بنا ربي اسالكَ العفو وعنّي ولن يغفر فيك ظنّي ولن يغفر فيك ظنّي يا ربي يا لك الملك يا والله يا الله بغسل الخطايا يا الله بها يا Oh yeah. فلكني كل خير واجعل دنياك مأنسري واجعل دنياك مأنسري وافنتين بالإيمان لا جن يالله يغفر لخطانا يالله يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بوسطه فاطمه يا الله بوسطه فاطمه هونصل في كل عالم عالم